Ismaq min sabi alhanuwa Saqo'a badur hai Saqo'a badur hai Badur hai Mahsuma suwae Lirroza wa nure Mahsuma suwae Lirroza wa nure Saqo'a badur والدها عال الشان ومهابيه معصومه من نوري مصيغه هي نور الرسول نور حامل حميه وتجمع الانوار عند الله سرها سطع بدرها بدرها معصومه لك لكام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع اعلان سابع اعلان سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومه مسوره نور ونور معصومه ساطع بدره ساطع بدره كونها رم بالكون دون البرايه من طينه الفردوس طينتها شره ايو عليها دار نور و نشره ساطع بدره بدره محصومة الاكرام اسمح خبره اسمح خبره اسمع متسابع الانوار ساطع بدره, بدره. ساطع بدره. Sato'a Bedurhae Mahsuma Surae Dirrzaun Nurae Mahsuma Surae Dirrzaun Nurae Sato'a Bedurhae Sato'a دانسه بحر النور بالاستقامه وعرجت بروحي الدين لفت الامامه حصنت بالدارين عز وكرامه بت النب المختار عطرها سطع بدرها بدرها سماتي اسمعوا برها برها اسمع من سابع الانوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومه سوره نور الرضى ونومه سطع بدربه سطع بدربه الرضى عن هيقال للعصمة بضعه جذوب سماء الدين واصبحت شمعه تزدهر للإسلام وطبقت شرعه والثامن الابرار مسلمي امرها والثامن الابرار مسلمي امرها ساطع بدرها محصومة الاكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الانوار ساطع بدرها بدرها بدره محصومة صورة الرضا ونورة محصومة صورة الرضا ونورة سطع بدرها سطع بدرها قال الرضا اللي يزور اخت بمصيره عشان وصلي يوزار وانا اجيره تالي ينول الفوز باخر مسيره بالحشر يام النار ربو جمره بالحشر يام النار ربو جمره ساطع بدره بدره اسمع كلمات الشاعر حسين العوادي محصومة الاكرام اسمع خبرها اسمع خبرها من سابع الانوار سطع بدرها سطع بدرها محصومة صورة نور ضو نور معصوم مسور نور ضو نور سطع بدرها سطع بدرها لكن الموت الانسان يولد ويولد معه موته. ويولد معه واجله. يلاحقه واجله. انه ذهب. تصور الاجل بعيد عني. لا انا الان ظلني اجل. هذا الموت اللي يمشي ويايه. هذا يوم اللي الله يريد يرفع الستار بيني وبين الموت البيت.